وليهمك وكل ظلمة تركوها فيك أكيد تروح مع الأصرار في دمك تبسم ولتقطلك صورة ويا الشمس وبعدها تشوف لون الشمس أخذ ألوانه من رسمك يغنوة للأمل سافر مع الأيام مع الأحلام فظه يكون مثل ترنيمة بيان وتنام وتصحى من أعزف حروف اسمك يكثرك وانت ما تدري أو تدري يا أعذب من يمر بين الحناية والغلا يجري اخذ أيامي وسنيني وعطني من العمر همك تفائل يضحك الرمان ويميل الورد يبي شمك أسابق الهم يا محمد ويسبقني أحاولا سار فيك الجرح وعياني أنا أشهد أنه بدون إحساسي يرهقني من وين مخفيت نفسي عنا يلقاني يمر فيك الجرح خلي الجرح وصدقني أرجوك أنسى غلاب واحد ثاني إن كنت تقدر تحرك لا توهقني ما اقدر اشوف صديق الوفي يعاني يا محمد رجوك نار البعد تحرقني تعبت انادير في الدرب وحداني متى على الله تجي عندي تعانقني وذوق طعم السعاد واطرد حزاني